عيني رويت الصنطي لما اخضر ومشيت على الشوق برجليا في عز الحار و طول ما انا اصابر لمد يوم مركبي راح توصل وتيجي اللي ورا واللي ورا قدام اللي تصفينه يا زمن اللي تصفينه يا زمن